121. بسم الله الرحمن الرحيم 122. والعاديات ضبحا 123. فالموريات قرحا بِهِ فالمغيرات صبحا 125. فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن 114. وإنه على ذلك لشهيد 115. وإنه لحب الخير لشديد 116. أفلا يعلم إذا بؤثر ما في الكبور 117. وحصل ما في إن ربهم بهم يومئذ لخبير